يقول الإمام أبو الفرج عبد الرحمن ابن شهاب الدين البغدادي الشهير بابن رجب الحنبلي رحمه الله قال عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات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 المصنف رحمه الله في ذكر الاحاديث المتعلقة بجوامع الكلم ومعلوم ان هذا الحديث مما تفرد بروايته عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه فلم يثبت من طريق غير طريق عمر رضي الله عنه ولهذا عد من الأحاديث الوحدان وعد من الروايات الغريبة وعد من الأحاديث الأفراد وقد عرفنا أن هذا الحديث نوه أهل العلم به حيث جعلوه ربع الإسلام أو ثلث الإسلام ذلك لأن الدين اعتقاد وقول وعمل أو قول وعمل ونية وهذا الحديث يبين مكانة النية وكنا قد استعرضنا ما عرضه وما كتبه الإمام ابن حجر الإمام ابن رجب رحمه الله حول هذا الحديث في بيان أهمية النية وأثرها في صحة العمل وأثرها في حصول الثواب إلى أن انتهينا إلى الكلام على النية لدى الفقهاء وأن النية ضرورية لكثير من الأعمال حيث إن النية تميز بين العمل العادي والعمل العبادي كما أنها تميز بين أنواع العمل الواحد فالصلاة نوع لكن لها يعني أقسام صلوات الفريضة وصلوات النوافل وغيرها ثم إن صلوات الفريضة منها ما هو للفجر وللظهر وللعصر وللمغرب وللعشاء وكل واحدة من هذه تفتقر إلى نية هذه النية هي التي تخصص هذا العمل ثم تكلم المؤلف رحمه الله عن مسألة بعض الأعمال تفتقر إلى نية وبعضها لا يفتقر إلى نية فضرب لنا مثلا بالوضوء وبإزالة النجاسة فالوضوء شرط في صحة الصلاة وازاله النجاسه شرط في صحه الصلاه لكن ثمه فرق بينهما فازاله النجاسه عمل يتطلب عمل لا يتطلب نيه بخلاف الوضوء فانه يفتقر الى نيه ذلك لان الوضوء عباده تعبدنا الله تعالى بها ولذلك عندما نسأل ونفتش ما هي الحكمة من الوضوء وما هي العلة من الوضوء ولماذا يتوضأ الإنسان للصلوات لا يجد الإنسان جوابا يستطيع أن يبين أنه هو الحكمة والعلة ولهذا كثير من أهل العلم يقولون إن الوضوء عبادة إن الوضوء عبادة مستقلة تعبدنا الله تعالى بها ولذلك رتب الله على الوضوء ثوابا لم يرتبه على غيره من الأفعال فقد جاء في الحديث أن من توضى إذا غسل الرجل وجهه خرجت من عينيه مع أو كل كل خرجت خرجت من من عينيه أو خرج من وجهه كل خطية ارتكبتها عيناه مع الناية ومع آخر قطر الماء وإذا غسل يديه خرجت من يديه كل خطية بطشتها يداه مع الماء أو مع آخر قطر الماء وهكذا إذا غسل الإنسان قدميه مما يدل على أنها عبادة يترتب عليها ثواب كما انه يترتب على قصرها ونقصها اثم فقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ويل للاعقاب من النار وفي روايه لابي هريره اصبغ الوضوء فان ابى القاسم يقول ويل للاعقاب من النار فهذا الوعيد الذي فرض على من يقصر في الوضوء دليل على أن الوضوء عبادة مستقلة بخلاف غسل النجاسة من الثوب فإنه وإن اشترط الطهارة للثوب في الصلاة لكنه لا يترتب على هذا الغسل أي ثواب حتى يكون غسل النجاسة عبادة مستقلة لذلك كانت ال كان الوضوء عباده ومن هنا كان مفتقرا الى نيه فمن غسل اعضاء الوضوء دون نيه لرفع حدث او لاستباحه الصلاة او لمس مصحف فانه لو صلى بهذا الوضوء صلاته لا تقبل لانها لم تفعل على انها تعبد ربما فعلت على انها تبرد او على انها عاده يعتادها الشخص كذلك اشار الامام ابن رجب رحمه الله الى مساله اخرى وهي من شرك يعني نيته مع الوضوء يعني انسان نوى ان يتوبى للصلاة وفي نفس الوقت كانت نيته ان يزيل الاوساخ المتعلقة باليدين وبالقدمين وان يتبرد يعني يفيض على وجهه الماء ليحصل له شيء من البرودة اذا نوى اكثر من عمل او اكثر من هدف في وضوئه هل يصح وضوئه او لا اجاب اهل العلم على انه ما دام نوى بذلك الوضوء الشرعي الذي يبيح الصلاة فان بقية الاعمال وبقية الاهداف لا بأس بها اذا كانت هذه الاهداف مباحة مباحة إذا كانت مباحة فإن الوضوء في هذه الحال يعني لا يتأثر بتلك النيات ولا بأس أن يجمع الإنسان في هذا الفعل أكثر من نية بخلاف ما مر بنا في الدروس الماضية من أن الإنسان إذا نوى مع بعض الأعمال الشرعية إذا نوى بها أمورا محرمة كالرياء مثلاً أو السمعة فإن النية المحرمة تبطل أصل العمل يعني لو أن إنسانا نوى الجهاد ونوى مع الجهاد الذكر الحسن أو نوى مع الجهاد المراءات فإن نية الجهاد تبطل بخلافه الوضوء لأن ما ينويه من الأعمال مع الوضوء هي من الأمور المباحة ولما كانت من الأمور المباحة صحت نية الوضوء ولم تتأثر بغير ذلك ثم تكلم الإمام ابن رجب رحمه الله على مسألة هامة لها ارتباط بالنية تلك هي الايمان. الايمان التي يعلق بها الناس كثيرا من أحكامهم كأن يعلق بأيمانه مسألة الطلاق أو أن يعلق بأيمانه الكنايات من الطلاق فهنا يتكلم الإمام بن رجب رحمه الله على أن النيات لها دور كبير في صحة إيقاع الطلاق او عدم ايقاعه لان النية هنا امر هام وامر يتوقف عليه العمل ولذلك لا بد من معرفة نية الحالف ولا بد من معرفة نية المعلق الطلاق او لا بد من معرفة نية من كنا في طلاقه اما اذا كان الطلاق باللفظ الصريح فكثير من اهل العلم على ان اللفظ الصريح لا يفتقر الى نيه ولهذا لو قال انسان لزوجته هي طالق ثم قال انا ما قصدت الطلاق لا يقبل قوله ويعتبر كلامه لغو لان صريح الطلاق لا يفتقر الى نيه بخلاف ما لو استخدم يعني كناية من الكنايات، ثم لما سئل عنها قال أنا ما قصدت بها الطلاق وإنما أردت بها التهديد أو نحو ذلك، فهنا يقبل قوله في هذا في هذه الكنايات. هذه مسألة تناولها الحافظ ابن رجب رحمه الله في شرح هذا الحديث وبيّن أن السلف في ذلك. على هذا الامر يعني لا بد من وجود النية التي تحدد وتبين المراد من استخدام تلك الكنايات وقفنا في الدرس الماضي عند الكلام على مسألة الوضوء يقول الحافظ رحمه الله وهذا يدل على ان الوضوء المأمور به في القرآن عبادة مستقلة بنفسها وكل عبادة مستقلة بنفسها تفتقر إلى نية هذا الذي يريد أن ينتهي إليه حيث رتب عليه يعني على الوضوء تكفير الذنوب والوضوء الخالي عن النية لا يكفر شيئا من الذنوب ولذلك لا يعتبر وضوءا شرعيا لا يعد وضوءا شرعيا ولا تصح الصلاة به فلا يكون مامورا به ولا تصح به الصلاة ولهذا لم يرد في شيء من بقية شرائط الصلاة كإزالة النجاسة وستر العورة ما ورد في الوضوء يعني ولذلك لا تعد عبادات مستقلة بذاتها وإنما هي أمور مطلوبة ولهذا يستوي في فعلها الناس جميعا فنجد الناس متفقون على ستر العوره مسلمهم وكافرهم ونجدهم متفقون على ازاله النجاسه من الثياب اذا وقعت عليها نجاسه من باب تنظيف الثياب ونحو ذلك ولهذا لما كانت من الامور العاديه فلا تفتقر الى نيه لكن عندما ينوي الانسان فعلها على انها من مما امره به الشرع تصبح تصبح عباده ويثاب على فعلها يثاب على فعلها فمثلا لو ان انسان وقع على ثوبه نجاسه فنوى بغسله استباحه الصلاه يثاب على هذا الفعل فالنية حولته من عادة الى عبادة وهكذا ستر العورة اذا نوى به ان يستبيح الصلاة وان يعمل بما امر الله جل وعلا كان عبادته اما اذا لبس الثياب على انها ثياب يتجمل بها وثياب اعتاد ان يلبسها ومجتمعه يلبس هذا النوع من الثياب فتكون في هذه الحال عادة لا يثاب عليها كما, كما يفعلها بنية العبادة قال ولو شرك بين النية الوضوء وبين قصد التبرد يعني أن يبرد جسمه بالماء أو إزالة النجاسة أو الوسخ أجزعه في المنصوص عن الشافعي يعني إذا كانت النية بقصد الجمع بين هذه الأمور فإن الوضوء يصبح وضوءا شرعيا يبيح له أن يؤدي ما في ما يتوقف على الوضوء من أعمال. يعني هو لبسها لبس الثياب قد يكون عادة متى يعني يثاب العبد عليه اذا نوى به امتثال امر الله اما مجرد ان يشتري الثوب ويلبسه فهذا يعتبر عمل عادي لا يثاب عليه نعم قال جاءه في المنصوص عن الامام الشافعي رحمه الله يعني في ان هذا الوضوء يجزئ في اباحه الصلاه وهنا يذكر اهل العلم مساله وهي ان من توضى للتبرج يعني اجر الماء على اطرافه او اغتسل ثم خرج وحان وقت الصلاة هل له أن يصلي بهذا الوضوء الجواب لا لأن هذا الوضوء لم يكن بنية لكن لو توضع وضوءا يتعلق بأمر شرعي كأن يتوضا ليمس المصحف ومس المصحف يشترط له الطهارة فهل له أن يصلي بهذا الوضوء الجواب نعم لأن الذي حمله على الوضوء أمر شرعي ولأن هذا الوضوء الذي أقى أجراه وضوءاً وضوء مرتبط بنية فلما كان مرتبطا بنية وبأمر شرعي جاز له أن يستخدم هذا الوضوء في كافته العبادات المتعلقة والمتوقفه على النية، فبهذا الوضوء يصلي الفريضة ويصلي النوافل ويطوف ببيت الله ويمس المصحف ويمكث في المسجد وغير ذلك من الأعمال المفتقرة إلى, النية. المفتقرة إلى الوضوء. إذا ترضى يريد أن يكون على طهارة فهذا أمر شرعي يبيح له أن يصلي به سائر الفراع ويكفينا في ذلك ما ورد من حديث بلال رضي الله عنه أنه لما رآه النبي صلى الله عليه وسلم قال إني سمعت خشخشتك في الجنة فأخبرني عن عمل كنت تعمله أو في رواية بما سبقتني إلى الجنة قال ما أذكر عملا عملته إلا اني كنت إذا أحدثت توضعت وإذا توضعت صليت ركعتين فكان رضي الله تعالى عنه حريصا على أن يستديم الطهارة وهذا العمل عمل شرعي عمل مطلوب عمل ارتبطت الطهارة فيه او الوضوء فيه بالنية ولذلك جاز له ان يصلي به وان يؤدي به كل العبادات المحتاجة الى الوضوء قال وهو وهو قول اكثر اصحاب احمد يعني من ان الاشتراك في نية الوضوء لا يؤثر في الوضوء يعني لا لا يفسد الوضوء لان هذا القصد ليس بمحرم ولا مكروه. ولهذا لو قصد مع الحدث تعليم الوضوء، أي لغيره، لم يضره ذلك. فوضوئه صحيح. وذالق وقد كان النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقصد أحياناً بالصلاة تعليمها للناس، كما صلى كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر. صلى النبي على المنبر ليعلم الناس وكان إذا أراد السجود نزل فسجد على الأرض ثم صعد كذلك النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كان يؤدي مناسك الحج وكان من ضمن ما يريده ويقصده أن يعلم الناس ولهذا كان يقول لهم لتأخذوا عني مناسككم لتأخذوا عني مناسككم قال وكذلك الحج كما قال أخذوا عني مناسكك قال ومما تدخل النيه فيه من أبواب العلم مسائل الايمان جمع يمين فلغوا اليمين لا كفاره فيه لأنه ليست فيه نية وهذه اليمين هي التي يعني تجري على اللسان دون قصد كأن يقول الشخص لضيفه كل بالله واجلس بالله وافعل كذا بالله هذه الايمان الله سبحانه وتعالى اخبر عنها انها لا اثر يترتب عليها فقال جل من قائل لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم يعني بما نوت به القلوب فالنية لها أثر في الحكم في الأيمان ولهذا قال وهو ما جرى على اللسان من غير قصد بالقلب من غير قصد بالقلب إليه قولك لا والله وبلا والله في أثناء الكلام قال تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم قال وكذلك يرجع في الأيمان إلى نية الحالف وما قصد بيمينه فإن حلف بطلاق أو عتاق ثم ادعى أنه نوى ما يخالف ظاهر لفظه فإنه يدين فيما بينه وبين الله عز وجل يعني يدين بمعنى أنه يحكم له بذلك ديانة لكن قد لا يحكم له بذلك حكما بمعنى أنه لو ادعى عليهم ادعى بأنه قال ذلك فان ظاهر الدعوة قد تكون بخلاف التدين، يعني يترك فيما بينه وبين ربه لكن لو قيمت عليه دعوى فإننا نحكم بظاهر ما حلف به وبظاهر ما قال وهنا أيضا يشير الإمام ابن رجب رحمه الله إلى جزئية هامة وهي لو أن إنسانا حلف يمينا لإنسان على أمر فإن هذا الشخص الحالف إما أن يكون ظالما وإما أن يكون مظلوما فإن كان مظلوما فيجوز له أن يتأول في الأيمان يجوز له أن يتأول في الايمان دفعا للظلم ومنعا من الوقوف في الضرر أما إذا كان ظالما فلا يجوز له أن يتأول في يمينه بل إن يمينه على ما حلفه عليه غيره فتأويله لا لا يقبل منه ومثل هذه الصورة يعني مرت بنا لو أن شخصا آوى رجلا مظلوما وجاء انسان يسأل عن هذا الشخص يريد أن يلحق به أذن فسأله هل يوجد فلان عندك فقال لا واستحلفه فله أن يحلف أنه ليس عنده وهذه اليمين التي حلفها لا اثر لها لان فيها دفع ظلم وان كان وحلفه يعد من باب الاكراه الا من اكره وقلبه مطمئن باليمان واما الصورة الثانية كأن يأخذ مال فلان وعندما يحلف يستحلف يقسم بالله أنه ليس لفلان مال عنده وهو يتأول ذلك يعني ليس له مال عنده حاضر أو ليس له مال عنده وينوي شيئا معينا فهذه الأيمان لا تقبل لأن يمين الرجل خاصة في الحقوق على ما حلفه عليه صاحبه فال يعني ال في هذه الأيمان لا يقبل قال هل يقبل منه في ظاهر الحكم يعني إذا حلف بطلاق أو عتاق ثم ادعى أنه نوى ما يخالف ذلك يقبل منه تدينا لكن لا يقبل منه قضاء بمعنى أنه لو رفع أمره للقضاء فالقاضي يأخذ بالظاهر ولا يقبل منه هذا التأويل لأن هذا التأويل فيه إضرار للطرف الآخر لكن لو اقتنع الطرف الآخر بتأويله الذي أول فيقبل منه تدينا هذا معنى قوله تدينا وحكما قال وهل يقبل منه في ظاهر الحكم قال فيه قولان للعلماء مشهوران وهما روايتان عن أحمد قال وقد روي عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه رفع إليه أو أنه رفع إليه رجل قالت له مرأته شبهني قال كأنك ضبية كأنك حمامة فقالت لا لا أرضى حتى تقول أنت خليه طالق فقال ذلك. يعني قال لها على ذا ما على ما أراد ما ارادت منه على انه يشبهها وهذا التشبيه يعني انت كالناقه التي كانت معقولة ثم اطلق رقالها فاصبحت خليه واصبحت طالقا وهي تريد بهذا القول ان ينطق بطلاقها فأخذته على غره ونطق بهذا القول فألزمته به قالت إذن ان تطلقتني فلما رفع الأمر إلى عمر رضي الله عنه لم يقبل ذلك حكومة وقال له خذ بيد امراتك أنه رفع عليه رجل قالت له امرأته شبهني قالك أنك ضبية كأنك حمامة فقالت لا أرضى حتى تقول أنت خليه طالق فقال ذلك فقال عمر خذ بيدها فهي برعتك يعني لم يقبل منه ذلك قال خرجه أبو عبيد وقال اراد أن تكون معقولة ثم تطلق من عقالها ويخلى عنها فهي خلية من العقال وهي طالق لأنها قد طلقت منه فأراد الرجل ذلك فأسقط عنه عمر رضي الله تعالى عنه الطلاق اعتمادا على نيته هذا معنى قوله لنيته فقال وهذا أصم لكل من تكلم بشيء يشبه لفظ الطلاق والعتاء لكن علماء الحديث علماء الفقه فرقون بين ما إذا كان اللفظ صريحا وبينما إذا كان اللفظ كناية أما اللفظ الصريح في الطلاق فهذا لا يفتقر إلى نية ولا يحتاج إلى أن يقول أنا قصدت كذا وبمجرد ما يلتلفظ به يقع الطلاق اي لكن هو القرين التي جاءت حيث طلبت منه التشبيه هي التي صرفت اللفظ عن ظاهره واما اذا قال لها هي طالق ثم يقول انا قصدت بها يعني طالق من الحبال هذا ما يقبل لكن لو استخدم الكناية وقال انا اردت المعنى القريب او اردت المعنى البعيد فلا فهذا يقبل منه ديانة يقبل منه ديانة لان, لأن الكناية تفتقر الى نية بخلاف اللفظ الصريح فانه لا يفتقر الى نية قال وهذا اصل لكل من تكلم بشيء يشبه لفظ الطلاق والعتاق ولهذاك جاء في الحديث ثلاث جدهن جد وهزلهن جد منه منهما او منها الطلاق والعتاق الطلاق والعتاق والنكاح وبعضهم يقول الرجعه قال وهو ينوي غيره ان القول فيه قوله فيما بينه وبين الله وفي الحكم على تأويل مذهب عمر رضي الله عنه يعني اذا كان المسألة رفعت الى القاضي والى القضاء والى الحكم فهذا يقول يقبل منه على تأويل مذهب عمر لان القرائن التي وجدت في هذه القصة يعني ظاهرها يحمل على انه ما قصد الطلب. قال ويروى عن سميط السدوسي قال خطبت امرأة فقالوا لا نزوجك حتى تطلق امراتك فقلت اني قد طلقتها ثلاثا قال فزوجوني ثم نظروا فاذا امراتي عندي فقالوا اليس قد طلقتها ثلاثا فقلت كانت عندي فلانة فطلقتها وفلانة فطلقتها فأما هذه فلم أطلقها يعني أنه قصد تطليق السابقات قال فأتيت شفيق ابن ثور وهو يريد الخروج إلى عثمان رضي الله تعالى عنه وافدا فقلت سأل أمير المؤمنين عن هذه قال فخرج فسأله فقال نيته يعني الحكم على نيته فأنه رأى هو نوى أن يطلق من سبق تطليقها أما المرأة هذه فلم ينوي تطليقها قال خرجه أبو عبيد في كتاب الطلاق وحكى إجماع العلماء على مثل ذلك ونقل قال وقال إسحاق بن منصور وهو أحد تلاميذ الإمام أحمد وأصحاب الإمام أحمد قال قلت لأحمد حديث السميط تعرفه قال نعم السدوسي إنما جعل نيته بذلك يعني أنه نوى أنه يطلق المرأة وطلق المرأة السابقة للمرأة الحالية قال فذكر ذلك شقيق لعثمان فجعلها نيته لكن هنا يقول فإن كان الحالف ظالما ونوى خلاف ما حلفه عليه غريمه لم تنفعه نيته وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال يمينك على ما يصدقك عليه صاحبك فإن تأول في يمينه لا يقبل وفي رواية له اليمين على نية المستحلف قال وهذا محمول على الظالم فأما المظلوم فينفعه ذلك يعني إذا تأول اليمين وقد خرج الإمام أحمد وابن ماجه من حديث سعيد بن حنظلا رضي الله تعالى عنه قال خرجنا نريد رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعنا وائل بن حجر فأخذه عدو له فتحرج الناس أن يحلفوا قال فحلفت, أنه فحلفت أنا أنه أخي فخلى سبيله فأتينا النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته أن القوم تحرجوا أن يحلفوا وحلفت أنا أنه أخي، فقال يعني النبي صلى الله عليه وسلم صدقت المسلم أخ المسلم، أي فقبل نيته في التأويل. قال وكذلك تدخل النية في الطلاق والعتاق، فإذا أتى بلفظ من ألفاظ الكنايات المحتملة للطلاق أو العتاق فلا بد له من نية. ومفهوم هذا الكلام. أنه إذا كان صريحا فلا يحتاج إلى نية وهل يقوم مقام النية دلالة الحال من غضب أو سؤال أو سؤال الطلاق ونحو ذلك يعني كأن تسأل المرأة أو يكون الكلام أثناء الخصومة والمجادلة والنزاع بين الزوجين يحتاج بينهم الكلام، فمثلا يقول لها أنتي بريئة، أنتي خليئة، أو الحق في أهلك، أو اذهب إلى بيت أبيك، أو كما يقول بعضهم غطي وجهك، هذه كلها تعد من الـ من الكنايات، فلا فلا بد من نية يقصد الرجل بها الطل بها الطلاق. قال أهل يقوم مقام النية دلالة الحال من غضب أو سؤال الطلاق ونحوه أو لا أم لا قال فيه خلاف مشهور بين العلماء وهل يقع بذلك الطلاق في الباطن كما لو نواه أم يلزم به في ظاهر الحكم فقط قال أيضا فيه خلاف مشهور أيضا ولو أوقع الطلاق بكناية ظاهرة كالبتة ونحوها، فهل يقع به الثلاث او واحدة ايضا هذا يفتقر الى, إيه؟ إلى نية لحديث ركانة ان ركانة طلق امرأته فبت طلاقها ثم جاء للنبي صلى الله عليه وسلم فقال له اه الله ما قصدت الا واحدة قال اه الله ما قصدت الا واحدة فالطلاق بالكناية يعني الكناية الظاهرة كما يقول يفتقر الى نية انها بها واحدة وقعت واحدة وانها بها ثلاثا وقعت ثلاثا ولو اوقع الطلاق بكناية ظاهرة كالبتة ونحوها فهل يقع به الثلاث او واحدة قال فيه قولان مشهوران وظاهر مذهب احمد انه يقع به الثلاث مع اطلاق النية فإن نوا به ما دون الثلاث وقع به ما نواه يعني واحدة واثنتين وحكي عنه رواية أنه يلزمه الثلاث أيضا يعني أنه إذا طلق بلفظ الكناية الظاهرة الأصل عنده أنه أراد الطلاق بأكمله وبأتمه ولذلك يوقعونه ثلاثا فإن نوا دون الثلاث وقع ما نواه قال ولو رأى امرأة وهذه أيضا من المشكلات التي يعني يذكرها الفقهاء ويمثلون بها لو أن رجلا رأى امرأة تسير في الطريق و. غلب على ظنه انها امرأته فطلقها قال لها هي طالق ثم تبين ان هذه المرأة ليست زوجته هل يقع الطلاق او لا كثير منهم يرى انه يقع الطلاق على زوجته لانه نوى تطليقها وهكذا يذكرون مسألة اخرى وهي لو انه قال لامرأة له زوجتين قال لأحداهما ان خرجت فانت طالق ثم رأى امرأة خرجت فظنها هي التي علق عليها الطلاق فقال لها انت طالق وتبين ان التي خرجت المرأة الثانية وليست الأولى فهل يقع الطلاق على الأولى ولا على الثانية أيضا يذكر هنا محل الخلاف بين أهل العلم ويرجح أن الطلاق يقع على التي نهاها لأنه قصد المنهية والنية هنا لها أثرها في قاع الطلاق كل ذلك مما يؤكد على أن النية لها أثرها الظاهر في باب الايمان وفي باب الطلاق فين النواع اجنبية ولو رأى امرأة فظنها امرأته فطلقها ثم بانت اجنبيه هو قصد يطلق من طلق زوجته لانه يطلق الاجنبيه قال نص على ذلك احمد قال وحكي عنه رواية اخرى يعني انها ايه لا تطلق وهو قول الشافعي قال ولو كان العكس باراء امرأة ظنها اجنبية فطلقها فبانت امرأته فهل تطلق يقول فيه قولانهما روايتان عن احمد والمشهور بمذهب الشافعي وغيره انها تطلق لانه قصد طلاق امرأته انها تطلق في نسختكم لا النسخة التي بين عيدينا انها تطلق قال ولو كان لهم راتاني فنهى يحداهما عن الخروج ثم رأى مراتا قد خرجت فظنها المنهية ايش عندك عبد الحكيم في نسختك ايش انت غيرت نسختك في نسخ في نسخة ثانية غير هذه ايش عندك في النسخة نفس النسخة اذا هذه تراجع في النسخ الاخرى لانه هو ناقل عن الامام احمد روايتان مشهورتان بمعنى ان الرواية الاولى تطلق والثانية لا تطلق ونقل هنا عن الشافعي في مذهب الشافع وغيره انها تطلق لانه قصد تطليق المرأة قال ولو كان لهم امرأتان فنها احداهما عن الخروج ثم رأى امرأة قد خرجت فظنها المنهية فقال لها فلانا خرجتي انت طالق فقد اختلف العلماء فيها فقال الحسن تطلق المنهية لانها هي التي نواها وقال ابراهيم يعني ابن يزيد النخعي تطلقان يعني امراته والثانيه الاثنتين يقع عليهما الطلاق اما الاولى فلانها مقصوده واما الثانيه فان اليمين وقعت عليها لا التي الثانية التي خرجت المنهيه هو, هو نواها وقصدها فبنيته تطلق والثانية بخروجها ومواجهتها تطلق هذا على كل حال قول الامام ابراهيم النخاي نعم ايش؟ ما دام قال لها أنت طالق تطلق وقال عطاء لا تطلق واحدة منهما لأن الأولى التي أوقع عليها الطلاق ما نواها والثانية لم تكن هي قال ومذهب أحمد أنها تطلق المنهية رواية واحدة لأنه نوى طلاقها لكن يقول وهل تطلق المواجهة على روايتين عنه يعني المرأة التي واجهها بالطلاق هل يقع عليها الطلاق ينقل روايتين ومعنى روايتين يعني ان تلاميذه نقلوا عنه قوليني انه عندنا هذه العبارات تذكر دائما في المذاهب ما ينص عليه الامام يسمى قول وما يحكيه التلاميذ عن الشيخ عن الإمام يسمى رواية وما يستنبط على مذهبه يسمى وجها فعندنا القول ها، وعندنا الرواية وعندنا الوجه وكذلك المذهب والمذهب ما يستنبط من أقوال الإمام فالذي يستنبط من أقواله يسمى المذهب والذي يستنبط من أحد تلاميذه يسمى بالوجه، فهذه مصطلحات مستخدمة وقوله هنا على روايتين يعني أن التلاميذ حكوا عنه القولين قال واختلف الأصحاب على القول بأنها تطلق هل تطلق في الحكم فقط أم في الباطن أيضا على طريقتين لهم فالمسألة محل نزاع كما نرى والظاهر والله أعلم أن هذه المواجهة ما دامت غير مقصودة والنية لها أثرها أنها لا تطلق قال وقد استدل أو وقد استدلّ بقوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات أو الأعمال بالنيات وإنما لمرئ ما نوى على أن العقود التي يقصد بها في الباطن التوصل إلى ما هو محرم غير صحيح كما يضرب العلماء المثل ببيع العينة. بيع العين يقولون هذا نوع من البيع الغرض منه الوصول إلى بيع الربا إلى الربا فهذا وإن كان ظاهره بيع لكنه لا يصح لأنه يوصل إلى الربا وبيع العين أن يأتي شخص يحتاج إلى مال فيشتري من إنسان سلعة إلى أجل مثلا يشتري منه ثوب بمئة إلى أجل إلى سنة ثم يبيعه الثوب بسبعين أو بستين ويأخذ المال فهو في حقيقته يريد المال وفي هذه الصورة التي وقعت منه أنه باع أو أنه اشترى ثوبا اشتراه بسبعين وسجل عليه بمئة وهذا الفرق يعد ربا فكأنه جعل الربا وسيلة للحصول على هذا المال فهذا يعتبر بيع باطل لأن كل ما قصد به الوصول إلى العقود الباطلة فهو باطل قال استدل على أن العقود التي يقصد بها في الباطل التوصل إلى ما هو محرم غير صحيحه، كعقود البيوع التي يقصد بها معنى الربا ونحوها كما هو مذهب مالك وأحمد وغيرهما رحمه الله فإن فإن هذا العقد إنما نويا به الربا للبيع وإنما لمرئ ما نواه قال ومسائل النية المتعلقة بالفقه كثيرة جدا وماذا ذكرناه كفاية قال وقد تقدم عن الشافعي رحمه الله أنه قال في هذا الحديث أنه يدخل في سبعين بابا من الفقه والمراد بالسبعين هنا يعني في الكثرة وليس المراد بها العدد لأن العرب تستخدم لفظ السبعين وما اشتق منها للدلال على الكثير ثم بدأ يتكلم عن قضية ختم بها هذا الحديث وهي هل النية يشرع التلفظ بها أو أن النية محلها القلب مسألة اختلف فيها أهل العلم. فالذي ذهب اليه الإمام احمد رحمه الله ان النيه محلها القلب وانه لا يتلفظ بها ولذلك التلفظ بالنيه في مذهب الامام احمد رحمه الله تعد بدعه من البدع واستثني من ذلك الحج فان كثيرا من اهل العلم يرى ان الحج لا بأس أن يتلفظ الإنسان فيه بنوع النسك كان يقول لبيك اللهم حجا أو لبيك اللهم عمرة أو لبيك اللهم عمرة وحجا واعتبروا هذا من التلفظ بالنية وذهب بعض أهل العلم وهذا ما ينسب إلى الإمام الشافر رحمه الله إلى أن التلفظ بالنية يعني من لوازم أداء العمل وأنه ليس ببدعة حجة من قال ببدعية التلفظ ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم وما أثر أنه كان يؤدي الأعمال دون أن يتلفظ بنية والإمام أحمد رحمه الله سئل عن ذلك فأخبر أنه ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه تلفظ بالنية ولذلك يكتفى باستحضارها في القلب وأما من ذهب إلى جواز التلفظ بها ومشروعيتها يعني استنبط من هذا الحديث وهو قوله وإنما لكل مرئ ما نوى حيث اعتبر أن النية شرط وأساس في تحديد وتمييز العمل وقبوله ولهذا قال هنا وقد تقدم عن الشافعي قال والنية هي قصد القلب ولا يجب التلفظ بما في القلب في شيء من العبادات قال وخرج بعض أصحاب الشافعي رحمه الله له قولا باشتراط التلفظ بالنية للصلاة لكن يقول وغلطه المحققون منهم واختلف المتأخرون من الفقهاء في التلفظ بالنية في الصلاة وغيرها فمنهم من استحبه ومنهم من كرهة ولا يعلم في هذه المسائل نقل خاص عن السلف يعني المتقدمين ولا عن الائمه الا في الحج وحده وهو يعني التنصيص على النية فان مجاهدا قال اذا اراد الحج يسمي ما يهل به يعني ينص على النية ان كان افرادا او كان كرانا أو كان تمتعا وروا عنه أنه قال يسميه في التلبية وهذا ليس مما نحن فيه فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر نسكه في تلبيته كقوله لبيك اللهم حجا أو لبيك اللهم عمرة متمتعا بها إلى الحج أو لبيك اللهم حجا أو عمرة وحجا وهذا المأثور عن النبي عليه الصلاة والسلام لأنه حج قارنا كما جاء في الحديث المشهور أن جبريل يعني إن جبريل قال للنبي صلى الله عليه وسلم صل في هذا الوادي المبارك وقل لبيك عمرة وحجة أو لبيك عمرة في حج. قال فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر نسكه في تلبيته فيقول لبيك عمرة وحجة وإنما كلامنا في أنه يقول عند إرادة عقد الاحرام اللهم إني أريد الحجة أو العمرة كما استحب ذلك كثير من الفقهاء قال وكلام مجاهد ليس صريحا في ذلك وقال أكثر السلف منهم عطاء وطاووس وهما مولياء ابن عباس رضي الله عنهما والقاسم ابن محمد يعني ابن أبي بكر رضي الله عنه وهو أحد الفقهاء السبعة أو فقهاء المدينة والنخعي يعني إبراهيم قالت تجزيه النية عند الإهلال يعني ما يقوله لبيك حجا لبيك عمرة قال وصح عن ابن عمر رضي الله عنه أنه سمع رجلا عند إحرامه يقول اللهم إني أريد الحج أو العمرة فقال له أتعلم الناس أوليس الله يعلم ما في نفسك يعني فكان في هذا إنكار على إظهار النية قال ونص على مثل هذا وانه لا يستحب ان يسمي ما احرم به